إلهنا إلهنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا نعود برضاك من سخطك